بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا وَإِنَّا لَفِي سَكْمٍ مِمَّا تَدْعُونَنَا إلَيْهِ مُرِيبًا قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ أَفِ اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ و يؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطة مبين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 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبر على ما زيتونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون فقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرد من أرضنا أو لا في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد مه وراه دهن ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت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 ذلك هو الضلال البعيد الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَذَرَزُوا لِلَّهِ دَمْعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لم ما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم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 ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه نبتت من فوق الارض ما لها ما لها من قرار يثبت الله الذين آمَنُوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره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 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق ويُنفق مما رزقناهم سرّه وعلانية من قبل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 وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دايبين، وسخر لكم الليل والنهار، وأتاكم من كل ما سألتموه، وأتاكم من كل ما سألتموه. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كفار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 فَأَمَّن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَبنَعْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى عن الله من شيء في الأرض ولا في السماء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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عن ما وَلَا الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عن يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مُهْتَعِيلَ مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ لَا يَرْتَدُّ إلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْيَدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَذْرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ وَأَذْرِ إنا سيوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أهو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكرو مكرهم وعند الله مكرهم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 أَبَرَزُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ وَأَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَاوُ وُجُوهَهُمْ نَارٌ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَاوُ وُجُوهَهُمْ نَارٌ لِيُجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزول لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القاهر وترى المجرمين يومئذ مقرنيد في الأصفاد وترى المجربين وترى المجربين يومئذ مقرنيد في الأصفاد سرابلهم من قطران وتغشى وجوههم وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أننا هو إله واحد ولي الذكر أُولُو الألباب.